إِ مَلْمُؤمِنونََّذينَ إذذُكِرَ اللهَّهُ وَجِلَت قُلوبُهُم وَإذةُ لِيَ ع ل ي ه م ْ ي ا ت ه ز ا د َ ت م إ م ا ن َ و َ ذ َ ا تُ لِيَةَ عَلَيْهِم آياتُهُ زَادَتهُم إ م َ ا ن ا وَعَلى رَبِّهِم ي َ ت َ و ك ك َّ ل ُ و ن ا ل َّ ذ ي ن َ ي ُ ق ي م و ن َ ا ل ص َّ ل ا ة َ و َ م ِ م ّ ا ر َ ز َ ق ْ ن َ ا ه ُ م ي ن ف ِ ق ُ و ن أُولَٰئِكَ ه ُ م ا ل م ُ ؤ ْ م ِ ن و ن َ حَقًّا ل َ ه ُ م د َ ر ج َ ا ت عِندَ ر َ ب ِّ ه ِ م و َ م َ غ ف ِ ر َ ة ٌ و َ ر ِ ز ق ٌ ك َ ر ي م كماَا أَخرجَكَ رَبّكَ مِن بَيتِكَ بِالحَقّ وَإِنَّ فَريقَم مِن ا ل م ُ ؤ م ن ِ ي ن َ لَكَارِه يجادنونَكَ فِي الحَقِّ ب ع د ْ د َ م َ ا تَبَييَنَكَ أَماَا يُساقُونَ إلى المَوْوت وَهُم يظُرون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 ل ي ح ِ ق َّ ا ل ح َ ق َّ و َ ي ُ ب ط ِ ل َ ا ل ب ا ط ِ ل َ و َ ل َ و ك َ ر ه َ ا ل م ُ ج ر ِ م ُ و ن إِذْ ت َ س ْ ت َ غ ي ث و ن َ رَبَّكُمْ ف َ ا س ْ ت َ ج ا ب َ ل َ ك م ْ أ َ ن ِ ي مُمِدُّكُمْ ب ِ أ َ ل ف ٍ م ِ ن َ ا ل م َ ل ا ئ ك َ ة ِ م ُ ر ْ د ِ ف ِ ي ن وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرًا و َ ل ِ ت َ ط ْ م َ ئ ِ ن ب ِ ه ق ُ ل و ب ُ ك ُ م ْ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ ع ِ ن د ِ ا ل ل ه ِ إ ِ ن اللَّهَ عَزِيزٌ ح َ ك ِ ي م إ ذ َ غ َ ش ي ك ُ م ْ ن ع َ ا س ٌ أَمَنَةٌ م ِ ن ْ ه ُ و َ ي ُ ن َ ز ِ ل ُ ع َ ل َ ي ك ُ م م ِ ن َ ا ل س َّ م ا ء ِ مَاءً ل ِّ ي ُ ط َ ه ِ ر َ ك ُ م بِهِ ل ي ط َ ه ِ ر َ ك ُ م ْ بِهِ وَيُذْهِبَ ع َ ن ك ُ م ر ِ ج ز َ ا ل ش َّ ي ط ا ن ِ و َ ل ِ ي َ ر ْ ب ط َ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ ا ل أ ق د َ ا م إِذ ي ُ و ح ي ر َ ب ّ ك َ إِلَى ا ل م َ ل َ ا ئ ِ ك َ ة ِ إ ِ ن ي مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا ا ل ّ ذ ي ن َ آ م ن و ا س َ أ ُ ل ْ ق ي فِي قُلُوبِ ا ل َّ ذ ي ن َ كَفَرُوا ا ل ر ُ ع ْ ب َ فَاضْرِبُوا فَوْقَ ا ل ْ أ َ ع ْ ن ا ق ِ وَاضْرِبُوا م ِ ن ه ُ م ك ُ ل ب َ ن ا ن ذَلِكَ ب أ َ ن ه ُ م ش َ ا ق ُ و ا ا ل ل َّ ه و َ ر َ س ُ و ل ه وَمَ ي ُ ش ا ق ِ ق ِ ا ل ل ه َ وَرَسُولهُ فَإِن اللهَّهَ شَديدُ ال ا ع ع ق ض ذَلِكُم فَذُوقُوه وَأَنَّ للِكَافِرينَ عذاَابًا ل ن َّ يَا أ َ ي ه َ ا ا ل ذ ِ ي ن َ آمَنُوا إ ذ َ ا ل َ ق ي ت م ُ ا ل َّ ذ ي ن ك َ ف َ ر و ا زَحْفًا فَلَا تُولُّوهُمُ ا ل ْ أ د ْ ب َ ا ر وَمَيوِّهِ ي َ و م ئ ذ د ب ر ه ُ ل ا م ت ح ر ف َ ل ق ت ا ل ٍ و م ت ح ي ز ً ا ل ى ف ئ ة ف ق د ب َ أ ب غ ض ب م ن ا ل ل ه ف ق د ب َ ب غ َ ض َ ب ٍ مِنَ اللهِ و َ م َ أ و ا ه ُ جَهَنَّمُ و َ ب ِ ئ س َ ا ل م َ ص ي ر فَلَمْ ت َ ق ْ ت ُ ل ُ و ه ُ م و َ ل َ ك ن اللهَ ق َ ت َ ل َ ه ُ م وَمَا ر َ م َ ي ت َ إِذْ ر م َ ي ْ ت َ و َ ل َ ك ِ ن اللهَ رَمَى و َ ل ِ ي َ ب ل ي َ ا ل ْ م ُ ؤ ْ م ِ ن ي ن َ م ِ ن ْ ه ب َ ل َ ا ء ح َ س ن ً ا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ذَلِكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ مُوَهِنُ كَيْدِ الْكَافِرِينَ إِن تَسْتَفْتِحُوا فَقَدْ جَاءَكُمُ الْفَتْحُ وَإِن ت َ ت َ ه ُ فَهُوَ خ َ ي ر ٌ ل ّ ك ُ م وَإِن ت َ ع ُ و د و نَعُدْ وَلَن تُغْنِيَ عَنكُم ف ِ ئ َ ت ُ ك ُ م ش َ ي ْ ئ ا و َ ل َ و ك َ ث ُ ر َ ت و َ إ ِ ن ا ل ل َّ ه مَعَ ا ل م ُ ؤ ْ م ِ ن ِ ي ن يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَتَوَلَّوْا عَنْهُ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ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 و َ ا ع ل م و ا أ ن ا ل ل َّ ه ي َ ح ُ و ل ب َ ي ن َ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إ ل َ ي ه ِ ت ُ ح ش َ ر ُ و ن وَاتَّقُوا فِتْنَةً ل ا ت ُ ص ي ب َ ن ا ل َّ ذ ي ن َ ظَلَمُوا م ِ ن ك ُ م خ َ ا ص َّ و َ ا ع ل َ م و ا أ َ ن ا ل ل َّ ه ش َ د ي د ُ ا ل ْ ع ِ ق ا ب واذكروا اذ انتم قليل مستضعفون في الارض تخافون أ ن يتخطفكم الناس فآواكم فآواكم وايدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون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 يَا أ َ ي ُ ه َ ا ا ل َّ ذ ي ن َ آمَنُوا إ ِ ن تَتَّقُوا ا ل ل َ ه ي ج ْ ع َ ل ْ ل ك ُ م ْ ف ُ ر ق ا ن ً ا و َ ي ُ ك َ ف ِ ر ع َ ن ك ُ م ْ س َ ي ِ ئ ا ت ِ ك ُ م ْ و َ ي َ غ ْ ف ِ ر ل َ ك ُ م و ا ل ل َّ ه ُ ذُو ا ل ف َ ض ْ ل ِ ا ل ع َ ظ ي م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 وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آ ي ا ت ُ ن َ ا قَالُوا قَدْ س َ م ع ن َ ا لَوْ ن َ ش َ ا ء ل َ ق ُ ل ن ا م ِ ث ل َ ه ذ ا إ ِ ن ه ذ ا إِلَّا أ َ س َ ا ط ي ر ُ ا ل أ َ و ل ي ن وَإِذْ ق َ ا ل و اللَّهُ ا <س ؤ ال> مَا إِن كَانَ هَٰذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ ع د ك َ ف َ أ َ م ْ ط ِ ر ع َ ل َ ن َ ا ح ِ ج ََ ة ً مِنَ ا ل س َّ م ي َ و ْ م َ ئ ِ عَذَابٌ أ َ ل ي وَمَا كَانَ اللَّهُ ل ع َِّ ب َ ه ُ م و َ أ َ ت َ ف ِ ي ه ِ م وَمَا ك ا ن َ اللَّهُ م ُ ع َ ذ ّ ب َ ه ُ م و َ ه ُ م ي َ س ْ ت َ غ ف ِ ر و ن وَمَا ل َ ه ُ م أَلَّا ي ُ ع َ ذ ِ ب َ ه ُ م ا ل ل َّ ه و َ ه ُ م ي َ ص ُ د ّ و ن َ ع َ ن ا ل م َ س ج ِ د ا ل ح َ ر ا م ِ وَمَا ك ا ن ُ و ا أَوْلِيَاءَ إِن أ َ و ْ ل ي ا ء َ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 إ ن الذين كفروا يوثقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسره ثم تكون عليهم حسره ثم يغلبوا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 ق ل ل ل َّ ذ ي ن َ كَفَرُوا إ ن ت َ ن ت ه ُ و ا ي ُ غ ْ ف َ ر لَهُم مَّا قَدْ س َ ل َ ف و َ إ ن ي ع ُ و د ُ و ا ف َ إ َّ م َ ا ض َ س َ ة ُ ا ل أ و َ ي َ ا ن و َ ق ا ت ِ ل و ه ُ م ح َ ت َ ى لا تَكُونَ ف ت ْ ن َ ة ٌ و َ ي ك ُ و ن َ ا ل د ّ ي ن ك ل ُّ ه ُ ل ل َّ ه فَإِنْ ا ن ت َ ه َ و ا ف َ إ ِ ن اللَّهَ بِمَا ي َ ع ْ م َ ل و ن َ ب َ ص ِ ي ر و َ إ ِ ن ت َ و َ ل َّ و ا ف َ ا ع ل َ م و ا أ َ ن ا ل ل َّ ه م َ و ْ ل ا ك ُ م ْ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ ا ل ن َّ ص ي ر وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ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 لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَى مَنْ حَيَّ عَنْ ب َ ي ِ ن َ ة ٍ وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ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 ا ِ ذ ي ر ي ك ُ م و ه ُ م إ ذ ِ ا ل ت َ ق َ ي ت ُ م فِي أ َ ع ي ُ ن ِ ك ُ م ْ ق َ ل ي ل ً ا و َ ي ُ ق َ ل ِّ ل ُ ك ُ م فِي أ َ ع ي ُ ن ِ ه ِ م ل ي َ ق ض ي َ اللَّهُ أ َ م ر ً ا كَانَ م َ ف ْ ع و ل ا وَإِلَى ا ل ل َّ ه ت ُ ر ج َ ع ا ل أ ُ م و ر ُ يَا أ َ ي ه َ ا ا ل َّ ذ ي ن َ آ م َ ن و ا إ ذ َ ا ل َ ق ي ت ُ م فِئَةً ف َ ا ث ب ت ُ و ا و َ ا ذ ك ُ ر و ا اللَّهَ ك ث ي ر ً ا ل َ ع َ ل َّ ك ُ م ت ُ ف ْ ل ِ ح ُ و ن و َ أ َ ط ي ع و ا ا ل ل َّ ه و َ ر َ س ُ و ل ه ُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا و َ ت َ ذ ه َ ب َ رِيحُكُمْ و َ ا ص ب ِ ر و ا إ ِ ن اللَّهَ م َ ع ا ل ص َّ ا ب ِ ر ِ ي ن وَلَا ت َ ك ُ و ن و ا ك َ ا ل َّ ذ ي ن َ خَرَجُوا مِنْ د ِ ي ا ر ِ ه ِ م بَطَرًا و َ ر ِ آ ء النَّاسِ و َ ي َ ص ُ د ّ و ن َ ع َ ن س َ ب ي ل ِ ا ل ل َّ ه وَاللَّهُ بِمَا ي َ ع ْ م َ ل و ن َ م ُ ح ي ط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 وَلَوْ تَرَى إِذْ يَتَوَفَّى ا ل ذ ي ن َ كَفَرُوا ا ل ْ م َ ل ا ئ ِ ك َ ة ُ يَضْرِبُونَ و ج و ه َ ه ُ م و َ أ َ د ْ ب َ ا ر َ ه ُ م وَذُوقُوا ع َ ذ ا ب َ ا ل ح َ ر ي ق ِ ذَلِكَ بِمَا ق د َ م َ ت ْ أ َ ي د ي ك ُ م ْ و َ أ َ ن اللَّهَ لَيْسَ ب ِ ظ َ ل َّ ا م ل ِ ل ْ ع َ ب ِ ي د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 ذَلِكَ ب أ َ ن ا ل ل َّ ه ل َ م ي َ ك ُ م غ َ ي ر ا ل ن ِ ع م َ ة ً أَنْعَمَهَا ع َ ل ى قَوْمٍ ح ت ى ٰ ي ُ غ َ ي ِ ر ُ و ا مَا ب ِ أ َ ن ف ُ س ِ ه ِ م و َ أ َ ن ا ل ل َّ ه س َ م ي ع ٌ ع َ ل ي م كَدَأْبِ آلِ ف ِ ر ع َ و ْ ن َ و ا ل َّ ذ ي ن َ مِن ل ه ق ا ل َّ ذ ِ ي ن كَذَّبُوا بِآيَاتِ ر َ ب ّ ه ِ م ف َ أ َ ه ل َ ك ْ ن َ ا ه ُ م ب ِ ذ ُ ن ُ و ب ِ ه ِ م وَأَغْرَقْنَا آلَ ف ِ ر ع َ و ن وَكُلٌّ كَانُوا ظ َ ا ل ِ م ي ن إ ِ ن شَرَّ الدَّوَائ بِعِندَ ا ل ل َ ه ِ الَّذِينَ كَفَرُوا فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ الَّذِينَ عَاهَتَّ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنْقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِي كُلِّ مَرَّةٍ وَهُمْ لَا يَتَّقُونَ ف َ إ ِ م ّ ا ت َ ث ق َ ف َ ن َّ ه ُ م فِي ا ل ح َ ر ْ ب ِ ف َ ش َ ر ِ د ْ ب ِ ه ِ م م ن خ َ ل ْ ف َ ه ُ م ل َ ع َ ل ه ُ م ي َ ت ذ َ ك َّ ر ُ و ن و َ إ ِ م ّ ا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً ف َ م ن ب َ ذ ِ ل إ ِ ل َ ي ْ ه ِ م عَلَى س َ و َ ا ء إن الله لا يحب الخائنين ولا تحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون وأعدوا لهم ما استطعتم من ر قوته م ن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم ترهبون به عدو الله وعدوكم واخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وَمَا ت ُ ن ف ِ ق ُ و ا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوفَّ إِلَيْكُمْ و َ أ َ ن ت ُ م ْ لَا تُظْلَمُونَ وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ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 إ ِ ن ه ُ ع ز ي ز ٌ ح َ ك ي م ي ا أ َ ي ه َ ا ا ل ن َّ ب ِ ي ح َ س ب ُ ك َ ا ل ل َّ ه و َ م َ ن ا ت َّ ب َ ع ك َ مِنَ ا ل م ُ ؤ ْ م ِ ن ي ن ي ا أ َ ي ّ ه َ ا ا ل ن َّ ب ِ ي ُ ح َ ر ِّ ض ا ل م ُ ؤ ْ م ِ ن ي ن َ ع ل ى ا ل ق ت ا ل إ ن ي ك ُ ن م ِ ن كَمْ ن َ ش ر ُ و ن َ صَابِرُونَ يَغْلِبُونَ 200 و َ إ ِ ن ت َ ك ُ ن م ِ ن ك ُ م م ئ َ ة ٌ يَغْلِبُوا أ َ ل ف ً ا مِنَ ا ل َّ ذ ي ن َ ك َ ف َ ر و ا ب ِ أ َ ن َّ ه ُ م قَوْمٌ ل َ ا ي َ ف ق َ ه ُ و ن الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن تكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين و َ إ ن ي َ ك ُ ن م ِ ن ك ُ م أ َ ل ْ ف ي غ ل ِ ب ُ و ا أ ل ف َ ي ن ِ ب إ ِ ذ ْ ن اللَّهِ وَاللَّهُ م َ ع الصَّابِرِينَ مَا ك ا ن َ لِنَبِيٍّ أ َ ن يَكُونَ لَهُ أ َ س ر ا ح ََ ت ّ ى يُثْخِنَ فِي ا ل ْ أ َ ر ْ ض ي ر ي د و ن عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ يَا أَيُّهَا النَّبِيِّ أ َ ق ُ ل ْ ل ِ م َ ن فِي أ َ ي ْ د ي ك ُ م مِنَ ا ل أ س ْ ر َ ى ٰ يَعْلَمِ ا ل ل ه ُ فِي ق ُ ل و ب ِ ك ُ م ْ خ َ ي ر ً ا ي َ أ ْ ت ِ ك ُ م ْ خَيْرًا م ِّ م ا أُخِذَ م ِ ن ك ُ م و َ ي َ غ ْ ف ِ ر ل َ ك ُ م و ا ل ل َّ ه ُ غَفُورٌ ر َّ ح ِ ي م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 والله بما تعملون بصير والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير و ا ل َّ ذ ي ن َ آمَنُوا و َ ه َ ا ج َ ر و ا و َ ج ا ه َ د ُ و ا فِي س َ ب ي ل ا ل ل َ ه ِ و ا ل َّ ذ ي ن َ آ و َ و ا و ن َ ص َ ر ُ و ا أُولَئِكَ ه ُ م ا ل م ُ ؤ ْ م ن و ن َ حَقًّا ل َ ه ُ م م َ غ ْ ف ِ ر َ ة ٌ و َ ر ِ ز ق ٌ ك َ ر ِ ي م